الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والعشرون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد قيس قاسم قليل برتقال قهوة التبريب الثاني استمع وأعد كدر قدر كدحن كدحن قد كالو قالوا كلم قلم كل قل أكبر أكبر ركاب رقاب نكير نقير تَكْدِيرًا تَقْدِيرًا اكْتَنَى اكْتَنَى حَكَّ حَقَّ بَرَكَ بَرَقَ سَلَكَ سَلَقَ مُشْرِكَ مشرق فلك فلق التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات في العقد قال فالحق والحق وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أوف <سؤال> <سؤال> <سؤال> <صف> <قف> <صف> <سؤال> <صف> وَالْقُرْآنِ <المجيد> القارعة ما القارعة فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والعشرون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أنت سمين جدا اثنان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 ويشرب الشاي